إ حَضْرَ يَعْقُوبَ الْ المَوْتُ إذ قال لِبَنِيهِ مَا تَعبُدُونَ مِم بَعْدِي قوا نَعبُدُ إلَهَكقالوا نَعبُدُ إلَهكَ, إلهك وَإِلَهَا أَبَ إِكَ إبَرَهمَ وَإسمماعِلَ وَإِسحَاقَ إلَه وَاحِدَ وَنَحْنُ لَ مُسلِمُ